لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي م ا ي ح ن ا ل ذ ن كفروا سببوا إنهم للعلوم ا ج الاسلاميه و أ ن م لا ل ت ظ م و ن وإن جنحوا ل ل س ل م فجنح لها و و ك ع ل ى ا ل ل ه إ ن ه ا ل س م ي ع ل ل ع ل ي م و إ ن ي ر د و الاسلاميه أن يخدعوك فإن يخدعوك ب ك ا ل ه هو ل أيدك ب ن ر لو ان ف ق <تصفيق> د م ا في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف ب ي ن ه والله عزيز ي ح ك موسوعه ا ل ن ا ب ل ه س ب للعلوم الاسلاميه ع o h